ثلاثة، استمع إلى الحوار ثم اقرأه واكتبه في دفترك الذهاب إلى العمرة يا أبي، أنت تعرف صديقي كاملا سيسافر مع أسرته إلى العمرة في العطلة أريد أن أسافر معهم أرجوك يا عمي، اسمح له كيف ستسافرون يا كامل؟ بالطائرة أم بالحافلة؟ أعتقد سنسافر بالطائرة. هل ستسمح لصديقي؟ ولكن بعض الظروف منعتنا من الزيارة. ونحن إن شاء الله سنذهب في سنة القادمة.